يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقَتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَنْ بِهِ جِنَّةٍ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ أفلا لم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن شاء نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسف من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد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 يعملون له ما يشاء من محاريب وتمافيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور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 فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأفل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا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 قل دعُ الَّذِينَ زَعَمْتُم مِنْ دونِ الله لا يملكون مثقال ذرة لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وماله منهم من ظهير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 قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفاتح العليم قل أروني الذين ألحقت به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما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 قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدَنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا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 تُقَرِّبُكُمْ عند دنازلِ الذُّلِّ إِلَّا مَنْ آمَنَ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءٌ ضِعْفٌ بِمَا عَمِلُوا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءٌ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 يريد أي صدقم عما كان يعبد آباءكم وقالوا وقالوا ما هذا إلا إفكم مفترى